Love لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل ايان يوم القيامة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 بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى ماذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الأخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت الطراق وقيل من راه وظن أنهم فراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 ثم كان علقته فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى